قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يوفى الصَّابِرُونَ أَجَرَهُمْ بِغَيْرِ حساب قُلْ إِنِّي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 قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين قال إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم اليوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين قال إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة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 لفضيله الدكتور الألباب